بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن ولاه ثم أما بعد إخواني وأخواتي أحبابنا في الله تبارك وتعالى في كل مكان من أرض الله عز وجل لا أمل أن أقول لكم من قلبي من عقلي من وجداني من ذرات جسمي أني أحبكم في الله عز وجل ونريد أن نكون معا في بوتقة هذا الحب الحب العملي الذي يوقيذنا لصلاة الفجر كي ننال رضا الله والجنة وأن التقي غضب الله تبارك وتعالى ودخول النار كنا بنسأل سؤال طب أنا هاخد إيه لمنزل أصال الفجر وأتعب وسيب النوم اللذيذ والأحلام الجميلة والرؤى الواسعة هاخد إيه فإحنا ذكرنا عدد من الأمور كثيرة جدا لكن حبينا أفكمان أكثر على الوافة بتاعة الجنة إن احنا فعلا صلاة الفجر تخلينا نروح الجنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر الإمام مسلم بسلده عن أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى البردين دخل الجنة اللهم الفجر والعشاء في كلام رائع جدا لابن القيم بيهيج الأشواق الربانية إلى جنة الله تبارك وتعالى الحياة نقلت بعض هذه الكلمات لكن الكلام عند ابن القيم في مدارج السالكين وكلام من القيم في حاد الأرواح وطريق السعادتين كلام من أرواح ما يمكن فأنا نقلت بعض من هذه الأشياء في كتابي صورة الفجر منهجيات في الإصلاح والتغيير آه عن الإمام ابن القيم يقول فلو توهم المتخلف طمعا في نيل الأجري وأن نكون من أهل الجنة تخلف عن صورة الفجر عن الواجبات الشرعية لو توهم هذا المتخلف عن هذه الرفقة وما أعد الله لهم من الإكرام والدخر لهم من الفضل والإنعام وما أخفى لهم من قرة أعين لم يقع مثلها لم يقع على مثلها بصر ولا سمعته أذن ولا خطر على قلب بشر لعلم أية بضاعة أضاع ضي حاجة غالية جداً زي ما قلنا المرة الماضية ألا إن سلعت الله الغالية ألا إن سلعت الله الجنة يعني ضيع صلاة الفجر الضيع الجنة مش حاجة بسيطة والفجر في أول السورة وأخيرها جنة زي ما نقول دايما وعنوان برنامجًا الفجر جنتي، وأنه لا خير له في حياته اللي ضيع صلاة الفجر لا خير له في حياته ولضلع الجنة لا خير له في حياته هو معدود من سقط المتاع لا يدري الله في أي واد أهلك وعلم أن القوم قد توسطوا ملكا كبيرا لا تعتريه الآفات ولا يلحقه الزوال وفاز بالنعيم المقيم في جوار الكبير المتعان فهم في روضات الجنات يتقلبون وعلى أسرتها تحت الحجال يجلسون وعلى الفرش التي بطائنها من استبرق يتكئون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 وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلز الأعين وأنتم فيها خالدون فوعجبا لها أي الجنة كيف نام طالبها كيف نام الإنسان عن صلاة الفجر إذا كنت تطلب الجنة كيف تنام عن صلاة الفجر فوعجبا لها كيف نام طالبها وكيف لم يسمح بمهرها خاطبها لما دمش المهر بتاع الجنة العايز يخطب من خطب الحسناء لم يغله المهرو عايز الحر العين قم لصلاة الفجر وكيف قرى للمشتاق القرار دون معانقة أبكارها وكيف قرت دونها أعين المشتاقين دون الجنة وكيف صبرت عنها أنفس الموقنين وكيف صدفت عنها قلوب أكثر العالمين وبأي شيء تعوضت عنها نفوس المعرضين خدنا إيه الجماعة اللي ما صلوش الفجر ماذا اخذوا لم يخذوا شيئا توم هواء سراب لا شيء على الاطلاق لم يجنوا الا السراب فاحنا في حاجة الى هذا الاشتياق الى جنة الله تبارك وتعالى لمكسب كبير كبير جدا كبير جدا الله سبحانه وتعالى يقول ان الذين امنوا وعملوا الصالحات إن لا نضيع أجر من أحسن عملا جزاؤهم عند ربهم جنات عدل تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسن مرتفقة أيضا مش بس الجنة صلاة الفجر مصادر النور التام في الوجه في الدنيا والنور التام في الوجه وأمام الإنسان في الآخرة النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا في الحديث الذي رواه الإمام الترمذي وأبو داود وابن ماجه بسند صحيح عن بريدة الأسلامي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة يعني الإنسان لما ينزل كده والدنيا ظلمة طبعا دلوقتي بقيت فيه أنوار يعني لكن هذا لا يحجب أنوار الله عز وجل ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور الإنسان فعلا لما يبصى الفجر يومه بيصير فيه نور هداية رحمة بركة وجهه بيكون فيه نور حياته قلب مليء بالنور إنما النور التام اللي بشرنا به الحديث صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح بالنور التام يوم القيامة إن يوم القيامة الله سبحانه وتعالى يحدث عن ظلمات ولذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الضمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حساب والله سريع الحساب أو كظلمات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 بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة الجزاء من جنس العمل أنت نزلت بنور الهداية فيأتيك هذا النور يوم القيامة بدت الغواية وبدت ظلمات الشيطان في النفس والهوى وقمت فجعا إلى ربك فارا إلى الله صليت الفجر في الجامع الله عز وجل يتلقاك يوم القيامة بالنور التام كما جاء في سورة الحديد وسورة التحريم الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة النصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخذ الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا سلام على هذا النور الله سبحانه وتعالى يوم ترى المؤمنين والمؤمنات نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم حواليهم كل حتة وسيدنا الحبيب علمنا لما نروح الجامعة نقول بسم الله توكلت على الله لا قوة إلا بالله اللهم اجعل في قلبي نورا وفي عيني نورا وفي سمعي نورا وفي بصر نورا ومن فوق نورا ومن تحت نورا وعن يمين نورا وعن شمالي نورا وبعدين واجعلي نورا في كل حتة يعني نور مش عشعشة كده في كل مكان يبدأ من امتى من صلاة الفجر وإحنا رايحين فين ع الجامعة نروح الجامع وبعد شوية هنتكلم ونقول يعني الحقيقة الانسان يقول لن أقدرش أقوم يعني عايز أولا نشيل من ذهننا أن ربنا لا يمكن يأمرنا بشيء ما نقدرش نعمله لأن ده بنقول لربنا أنت تقول ما لا يمكن فعله وهذا مستحيل في حق الله عز وجل ألا يعلم من خلق هو اللطيف الخبير كلفنا يبقى في إمكاننا كلفنا بالجهاد نقدر نجاهد كلفنا نصال الفجر نقدر نصال الفجر كلافنا ننفق المال نقدر ننفق المال كلافنا نعفو عما ظلمنا نقدر نعفو عما ظلمنا. إذن التكليف في صلاة الفجر في المساجد هذا الأمر في إمكاننا وهنجم لكم حوادث فيما بعد إن شاء الله على الناس العادية اللي بيخدموا عيد يعني مع حبايبهم ويطول اليوم فيه لا أراكم ويوم عند رؤيتكم قصير ها وعلى الوقت بالضبط لأن الموعد مع الايه؟ مع الحبيب طبعا فيه مش دي حدثة حقيقية واحد من إخواننا الشيوخ زاره شيخ في بلد من قرى الصعيد المحافظ الطيب على العادات والتقاليد والأعراف الإسلامية والأخلاقية فكان في حفلة للبنات المتفوقات في الـ الـ الجامعات والثانوية والإعدادية فقالوا تقول كلمة لهؤلاء الطالبات فهو الشيخ جاي من مصر وعارف البنات بيعملوا ايه في المدن يعني فبيتكلم بهذه الروح فبيقول للبنات يا بنات استقوا الله خفوا ربنا الوحدة فيكم تستاذي نبوها وأمها تقول له أنا عندي ذاكرة مع زملتي, أنا عندي مشروع بنعمله عندي بحث بنكتبه عندي لوحه بنكتبها مع بعض وهي قال إيه راح تقابل الحبيب راح كل البنات قالوا صلى الله عليه وسلم لأن البنات دولة ما عرفوش حبيب غير سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام إحنا عايزين نارج على الروح دي اللي بياخد معه مع واحدة ولا واحدة مع واحد في اي وقت من الليل ولا النهار بالضبط بيروح وبقول لكم احكي لكم حوادث اخرى لكن احنا النهاردة حابين نستلهم هذا النور النور الرباني النور اللي يضيء لنا الدنيا في وجوهنا في قلوبنا في عقولنا في قراراتنا في اختياراتنا تعرفها يعني لما تصلي الفجر كل يوم يعني ايه بالنسبة لاختنا بنتنا ان ربنا سبحانه تعالى يديك نور ابدا قلبك ما يحطش مع واحد من الشباب السيئين أبدا قلبك ما يملش الواحد من هؤلاء ولا يأتي لك خاطب من هؤلاء الأشرار الفجار أبدا لأن قلبك فيه نور ووجهك فيه نور وكذلك الشباب اللي بيحلم يلاقي بنت عفيفة نظيفة طاهرة طيبة من أسر عريقة متميزة ابدأ بصلاة الفجر هي دي المفتاح مفتاح الخير كله يبدأ من صلاة الفجر في الجامعة ما بتروحش تصلي في الفجر في الجامع خبيل في النفس كسلان هي ما بتصليش الفجر هتتجمعه مع بعض تلمل ما تتعوس على خايف الرجا بقت بلوى بقينا في ازمة بقينا بنضيف رقم لحالات الشقاق او الطلاق ما احنا لا نفسنا تريش اسفعداء والله بقول لكم سعادة اللي بتملأ قلوبنا بتقول يريد الناس فعلا تثوب وتأوب وتتوب وتعود إلى الله سبحانه وتعالى لا طعم حلو طعم جميل لا حياة أخرى قال الله تبارك وتعالى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى والصورة الثانية وحشة قول ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة الصد بتاحه مرهق ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرة قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى إن شاء الله لن ننسى أمل فيكم تسمعوا إن شاء الله هذه الكلمات اللي يشهد الله طالعا من أعمى قلبي سويداء فؤادي لأنني بحبكم فعلا عايزين ننزل كلنا الجوامع ونصلي الفجر وهنلاقي النور التام إن شاء الله في الدنيا ثم في الآخرة بإذن الله تعالى جزاكم الله خيرا شكر الله لكم تقبل الله منا ومنكم والسلام عليكم رحمة الله وبركاته